يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أنهن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين وَلُمَكِنَ لَمْ فِي لَغضِ وَرَُ فِي الرعونَ مهَا مَالَ وَجْنُ دَوْم مِنهَُّ كانَان يَحذَرون وَأَوحَنَ إِلَ أُمِّ موسَأَنَ الرضعّ فَإذا فِافتْتِ عَلَيْهِ فَنقِيهِ فِي اليَّ وَلَا تَقافِي وَل تَحزَدين إنا ردوه إليك وجعلوه من المرسلين فالتقطعوا آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجلودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه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 فوجد بيدونه ممرأتين تذودان قال ما خطبكما قال تا لا نسقي حتى يصبر الرعاة وأبونا شيخا كبير فسقى لهما كمة ولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاء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 قالت احداهما يا ابتي استاجر إن خير من استاجرت القوي امين قال اني يا اريد ان اؤنكح بنتي هاتين على أن تاجران على ان تاجران ثمان حجج فان اتممت عشر فمن عين وما أريد أن شق عليك ستجلني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أي من جليل قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فَلَمَّا قضى موسى لجل وسار بأهله آنس من جانب الطول نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعل يآتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم فَلَمَّا أَتَى لُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الوَادِ لَيْمَنِ فِي البُقْعَةِ المُبَارَكَةِ لُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الوَادِ لَيْمَنِ فِي البُقْعَةِ المُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَيَّامُوسَا أَيَّامُوسَا إِنِّي أَنَا اللهُ رَبُّ العَالَمِينَ وَأَنلِقَ فَلَمَّا رَآهَا تَهتَزُّ كَأَنَّهَا جِذْعٌ مُّنخَنِقٌ وَلَا مُضْغَىٰ وَلَا يا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ ۖ وَاسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ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 فأرسلهما غير دين يصدقني اني اخاف ان يكذبون قال سنشد عقدك باخيك ونجعل لكما سلطانا ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون اليكما فلا يصلون اليكما بِآيَاتِنَا آنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمُ الْغَالِبُونَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرَى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا لَوَلِّين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 اجعل لي صرحا لعلي اطلع الى اله موسى واني لا اظنه من الكاذبين واستكبر هو وجذوده في الارض بغير الحق وظنوا انهم الينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظروا كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم آئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُورِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ بَعْدَمَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ لُولا مِنْ بَادِئِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ لُولا بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وهدى وهدى ورحمة لعلهم وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى لهم وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشانا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنَّ الرَّحْمَةَ وَلَكِنَّ الرَّحْمَةَ مِنْ رَبِّكَ لَتُنذِرَقَوْمًا لَّن لتنذر يُؤْذَنَ لَهُمْ مَّا أَتَاهُمْ مِن نَّذِيرٍ من قبلك لعلهم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 أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِن قَبْلُ قَالُوا سَاحِرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ قُل فَاتُوبُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِيَادِ اللَّهِ وَاهْدَا مِنْهُ مَا تَشَاءُونَ هو أهدا فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أن ما يتبعون أهواءهم ومن ضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم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 أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمَنَا مِنَا تُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتِ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا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 وَمَا كُ مُمِْكِقُر إِللاا وَأَحلُهَا ضَادِمون وَمَا أُتِدُم م شيءَي فَمَتَعُ الحيةِ التُنْيَا وَزينَةُهَا وَمَا عِندَ اللهَّ خَيرٌ وَأَبَقَا أَفَلَا تَأخِلون أَفَمَ وَعددَن وَعْدًا حَسَنَا فَهُو ل قِيهِكَ مَمَّ تَّعْنهُ مَ تَعَ الحيةِ ثُمَّ هو يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُفَصِّرِينَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ قَالَ الَّذِينَ حُطَّ عَلَيْهِمُ الطَّوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا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 أفلا تسمعون قل رأيتم إن الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة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 وَنزَعنا مِنْ كُلِّهِمْ مَتَّ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مباتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال لقله قومه لا تفرحن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما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 قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من وأشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسهل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في سينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما يا قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وأمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداله الأرض فما كان له من فئة يعصرونه من دون الله وَما كان منِنْ المنتَصيرين بغصبح الذين تَمََّ مك بِلَمْ سقولُونَ وَكَ أن الله يَبسُقُِّسقَمَشاء وَكَ أن الله يَبسُقّسقَمَ شاء مِن عبادني وَيقِر لولأَ أمن الله عَلينَا لَ خُصِفَ بن وَكَ أنهُ لا يُفِْفُ الكابِرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والآقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يحملون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 فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ انزلت إليك وادع إلى ربك ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ انزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدعوا مع الله إله ناخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون